اهل الدنيا مشغولين بالدنيا واهل الاخره مشغولين بالآخرة والمساله مش بالسن لا ممكن يبقى رجل عنده ثمانين سنه ويشجع فريق كوره مشغول بالنتيجه والدوري والكاسو لله في خلقه شؤون ممكن يبقى شاب عنده ست عشر سنه عاقل وموزون في مشيته في تردده على بيت الله في احترامه للكبار في كل شيء المسألة مش بالسن لكن للدنيا رجال وللآخرة رجال سيدنا الإمام الشافعي نزل ضيف عند تلميذه الإمام أحمد بن حنبل الظروف حتى مت معاه بيت ليلة عشوا بعد ما صلى العشاء فيهم قال أنا ندخل الريح قال له قوتك دي تفضل سيدنا الإمام أحمد بن حنبل معه ابنته في البيت بيت لسه ما تجوزتش هي اللي بذهزت لهم الطعام والشراب تقضي مع صلاة الفجر الفجر يا مولانا قال جاهز خرج صلى الفجر صلى بهم الصبح صلى بأحمد بن حنبل وابنته الضحى جابوا اللقمة اللي ريت بها ربنا قال فاذا بابنتي احمد بن حنبل راح ميلت وسوس ابوها هو ده الشافعي قال له هو امامنا واستاذنا الذي علم الدنيا وصاحب وصاحب وعمل قلت له هو ده هو ده قلت له انت الامام الشافعي اللي يحكوا عنك وقولوا قال له ايوه يا بنت اخي تواضع الكبار قلت له طب انا تسمح لي ممكن ننتقد بعض الحاجات اللي شفتها فيك قال له على السعه والرح تفضلي رحم الله امرأة اهداني عيوبي ذكرا كان او انثى قول يا بتي تفضلي بعد اذنك يا ابي قلنا تفضلي هو رحب صاحب الامر انا لنضيق عليكي عليك سمعيني يمكن عندك حق ويمكن ما عندك شي حق نشوفه قالت يا سيدي عندما قدمنا لك وجبة العشاء اكلت واكلت واكلت, وأكلت كثيرا كثيرا كثيرا وانت الامام أنت أكلت كثيرا أين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن كان حتما بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه طب مش دي مخالفة أنا خدت عليك مخالفة دي قال جميل جميل والله بارك الله فيك حصل حصل والله طب الثانية قلت لا أنت بعد العشاء قلت أنا دخل الريح ودخلت طب إزاي إمام في حجمك وفي وزنك ما يكونش ليه ورد في قيام الليل دانوا أبوي نصلي قيام الليل وأنت الإمام الرمز القائد المعلم القدوة الأسوة تدخل التا ترقد قال لهم ملاحظه طيبة بارك الله فيك نعم في وحده ثانيه قلت له في الأخيرة قال قولي قلت له أجرنا عليك عشان نصلي الفجر قمت اتنفلت دبت رقعتين السنة وصليت بين الصبح وانت مش متوضي وانت ما توضيتش يا الله قال بارك الله فيكي بارك الله فيكي أنجبت يا أحمد بورك لك يا ابني في ابنتك قال لا تؤخذني شيخي قال لا دي عنده حق وإحنا الأخيات نفصصوا لهذا ماشي ماشي إزاي إيه إنما دواء العيي السؤال اللي ما يعرفش أسأل ده دين يا أخواننا شوف التواضع والأدب لكن قبل ما أدخل على الإجابة شوف البيت لاحظت إيه ما قالش ما لبسي نظارة مديرن فين الحزازة والبنسيالي اللي بيلي بسا في البنطلون فتحت من تحت واسعة شوية دلوقية الموضة اللي ماشي ضيق ويكنز لما ضيق وعلينا الأرزاق ها؟ ومش عارف ايه وشعره مديش على اليمين والشمال وما متكافورش ده, ده المشغولين بيه مش احنا اهل الدنيا دلوقتي واهل الموضة والعصرية خلاص فصلوا وقيس لكن شوف هي دقتها دات فين؟ في الدين شوف ترتيب الكلمات شوف الانتقاد راح فين وجه مني قال لها يا ابنة أخي أما إني قد أكلت كثيرا كثيرا في العشاء لأني أعرف أن ما لأبيك حلال فأكلته على أنه دواء وشفاء أنا قدرت عشان ده دواء وشفاء الصحة أنا ألاقي كل يوم لقمة حلال تقدم لي ده فرصة فقالت ازودت يا ابنتي مطمئن مطمئن قلت له طيب بسم الله ما شاء الله موافقين طيب والتانية قال لها صلاة الليل دي بين العبد والرب لا يصلح لا فيها رياء ولا فيها جماع لا أنا أغلقت الباب ودخلت يا ابنتي والله ظللت أصلي حتى حان وقت صلاة الفجر فخرجت وصليت بكم الصبح بوضوء العشاء هكذا قوة الحق وهكذا أهل الآخرة يستعدون للآخرة لا يفكرون إلا في الآخرة اللهم اجعلنا ممن يتفكرون في الآخرة اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم خز بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك اجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في ديننا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم لا تشقنا ولا تشقي بنا ولا تجعلنا سببا لمن شقي اللهم سر باعمالنا قلب نبينا وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واحشرنا تحت لوائه ورايته وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربه هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إلا ونحن في جنات الله إلا ونحن في روضات الله ها نحن يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله